عن شيء مما يتعلق بالمسألة الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وهي العلم وقد تقدم التقسيم فيما مضى وبقي التفصيل في العلم الشرعي فالعلم الشرعي ينقسم كذلك إلى قسمين قسم هو فرض على الأعيام فرض على الأعيام أي لا يسع أحدا من المكلفين أن يجهله كعلم التوحيد العلم متعلق معرفة معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وكعلم أصول الدين الصلاه والصيام والزكاه والحج لمن فُرض بداله لمن فُرض بداله يعني من كان من اهل الصلاه ففرض عليه ان يتعلم الصلاه وكيفيتها ومن كان من أهل الصيام كذلك ومن كان من أهل المال فوقب بعلم الزكاة ومن كان مستطيعا الحج فوقب بعلم الحج فهذا فرض عين عليه لا يسعه أن يجهله وأي شيء صار في حقك من العلم الذي هو من العلم الذي هو فرض عين فتقديم ما سواه عليه حرام ولا يجوز فالعلوم المفضولة يعني وإن كان فيها فضل وإن كان فيها فضل العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حرمت أصوير هذا أصوير هذا العلوم المفضولة يعني هي علوم فيها فضل لكنها تزاحم علوما أفضل منها العلوم مفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة حروف وأصل العلوم الفاضلة علم التوحيد ورسول الدين النوع الثاني والقسم الثاني علم هو فرض كفاية عن أمة بعمومها إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين وإذا لم يكن به من تقوم بهم الكفاية أتم الجميع إلا من قام به بمعنى أن الأمة بحاجة إلى عشرة علماء مثلا أو إلى عشرة قضاء أو عشرة فرضيين ولم يجد هذا العجل ما يجر إلا ثلاثة أو أربعة مثلا هنا تأثم الأمة لأنها قصرت في ذلك إلا مثاله عزر أصلا أما من كان قادر على ذلك ولم يقع في تحصيل هذا الفرض فهو آسل ومن سعى في تحصيل ذلك الفرض فهو مأجوه ان الله عز وجل وهو ساعي في سد الزغرة على أمة الإسلام كعلم القضاء وعلم الفتية وعلم الفرائض وعلم الأصول ونحن ذلك والأمة اليوم في ثقر شديد وافتقار عظيم لهذا العلم هناك اختقار بالأمة وهناك فقر حقيقة وذلك بسبب اللوثة التي وقعت من التفصيل أو التفريق بين علم الفقه وعلم العقيدة ولهذا ليس بعجيب أن تجد في هذا الزمان ورجل يقول لك أنا مالكي المذهب أشعري العقيدة صوفي السلوك لحظة هذه الخلطة الآن وكأن كل جزء من هذه الأجزاء له مصادره الخاصة به ونحن نعلم يقينا أن أهل الإسلام مصادرهم الكتاب والسنة على فهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ولهذا في النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير ونفقله في الدين المخرج للصحيحين من حديث المعاوية رضي الله عنه المقصود به فقه الإسلام التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج والإيمان بمراتبه الستة والإحسان شرائع الدين الإسلام برمته لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه لم يكن هناك عالم متخصص فقط في فقه الصلاة والصيام مثلا وهو جاهل في علم العقيدة أو لنكن بمعنى الضال في علم العقيدة إنما حصل هذا فيما بعد الكرون المفضلة وظهر بعض أسراد هؤلاء في القرن الثاني عندما ظهر مرجع الفقهاء ومنحها نحوه وإن كان هؤلاء كانوا يشتريون حتى في علمهم ومعتقد لكنهم أخبروا السبيل بتأويلات فاسدة أوقعتهم في الإرجاء الشاهد من الفقيد كان يطلب علم التوحيد كما يطلب علم الصلاة وهو يعلم أن علم الصلاة لا ينصعه إذا لم يتحصل له علم التوحيد ويقوم به قال الله تعالى في بيان هذه الحقيقة في بين المعتقد والعمل أو لنقل بعبارة أخرى بين علم العقيدة وعلم الزق وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. فجعلناه هباء منذوره فلابد أن نستقص بهذه الحقيقة عندما نقول الفقه في الدين لا يتبادر إلى ذهنك الحديث عن فقه الأحكام الحلال وحرام وفقه المعاملات من بيع وشراء وعقض وعباء ونحو ذات المقصود بالفقه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علم الشريعة وأصله علم التوحيد علم التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أن هذا العلم يقل في آخر الزمان كما في حديث أبي فريرا وأنس في الصحيحين كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من عالمات الساعة قال لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويثبت الجهل الجهل بماذا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهل بقص الأصول التوحيد وهذا اليوم الأسهل الشديد فاشل في أمة الإسلام فنجد أقوام يعرفون أقوال المذاهب ويطوفون بالكباب والقبوط ونجد آخرين يوصفون بأنهم من أصحاب علم القصول ويحفظون كذا وكذا من المتون في هذا الباب وفي هذا الفن ومع هذا يشرع من دون الله جل وعلا ويقدم الطاهوت ويظن أنه على شيء بسر الله العافية والسلام كل هذا من أجزاء الانتصام الذي وقع. فالجهر اليوم ثابت وفاشل في علم محمد عليه الصلاة والسلام مع تسارع عجيب جديد في علوم الحياة الدنيا منافسة كبيرة جدا الآن على مستوى الصغار والشباب وكبار السن الكل يتنافس في هذه العلوم بكل أنواح وما ذلك إلا لأنها صارت مضية للحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم على آخرتهم غافلون فصارت همة الناس مصروفة إلى الحياة الدنيا لخلاف همة السلف كانت الهمة مصروفة إلى الدار الآخر إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى لذا كانوا يتنافسون في داره ويعدون من وفقه الله تعالى إلى التفرغ لهذا العلم الشريف أنه على خير عظيم ويتمنون أن يكونوا مثله أما الآن فالعكس تمام إذا قيل فلان مكفرر العلم الشريعة ليحفظ ويضبط ويسد هذه التغرى الواضحة الفينة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تسرع من بعض أن يقول فلان عاطل فلان بطال فلان كذا وكذا ويرمى بالعظائم بل حتى من بعض المتسرعين للعلم يرمونه بلايك رسول الله العافية والسلام وهل جمع سعيد بن جبيب وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعبد الله بن المبارك وانفر هؤلاء العلمة وانبعدهم قتادة والزهري وهذه الطبقة وشعبة وسفيان وسفيان والأعمش وطبقة مالك وطبقة الشابعي وكذلك طبقة أبي حنيفة وأحمد فلجمع هؤلاء العلم إلا بالتفرغ له ألي ما محد يقول لو شغل لأهلي بشراء القبز ما جمعت هذا العلم بشراء القبز ألينا بيولد هاتي القبزا اشتري قبزا يدل على غاية التفرغ الذي كان عليها هؤلاء لأئمة وكانوا في سويداء عيون الأمة ترفع عليهم الأبصار لما كان هذا العلم بهذه المثابة كان التنفس به عظيما جليلا حتى كان بعضهم يذما يذكر على السلطان لكي يتولى له بعض الأعمال وإذا كان يتأكل به في الدنيا ليستعين به على العلم كانوا يذمون أمثال هؤلاء وهذا الذنب مشهور فاشل عند السلم هذا والخليفة كان يأمر المعروف عن المنكر والجهاد قائم في سبيل الله وشعاع الإسلام مقامة نعم هناك مخالفات هناك ظلم لكن ليس هو الفاشي وليس هو المسيطر والشريعة ممكنة في أرض الله عز وجل ومع هذا لما تولى إسماعيل بن إبراهيم محب إسماعيل بن عليا شيئا من أعمال السوقان كالقضاء مع أنه معلوم ما هو القضاء في ذلك الزمن قضاء إسلامي ذهب كتاب وسنة وابن عريا من كبار المحدثين من أئمة المحدثين قال عنه ابن المبارس زل حمار العلم في الطين زل حمار العلم في الطين عدوها زل فكيف بالدخول على أقوام قد غيروا شرع الله عز وجل وحكموا الطاغوت بل وبوق ذلك يحمون الشرك بالله عز وجل ويدعمونه ويؤمنون أهله ويحولون بين الناس وبينهم أن يدعوهم إلى الله جل وعلا ولو ذهبت إلى مكان من تلك الأم... الأم... الأمكنة بمجرد أن يقال هناك فتنة اعتقلوه مع أن الفتنة هي الفتنة الكبرى الشرك بالله جل وعلا ولو كما قال علي رضي الله عنه من ينسب إليه ولو أن أهل العلم صانوه صانه وهنا كلام جميل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد والبحث عنه جهاد وتعلمه لمن وتعليمه لمن لا يعلمه صدقه وبذله لأهله قرباء وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على السراء والمعين على الضراء والوزير عند الأخلاء والقريب عند الغرباء ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وسادة يقتدى بهم أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم وترغب الملائكة في قلتهم وبأجنحتهم تمسحهم يستغذر لهم كل رقب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها والعلم حياة القلوب من العمى والعلم حياة القلوب من العمل ونور للأبصال من الظلم وقوة للأبدان من الضعف يبلغ به العبد منازل الأبرار والدرجات العلامة إلى كلام طويل له رحمه الله تعالى ورضي عنه وهذا يعكس ما كان عليه السلف من تقييم منزلة العلم العلم النبوي العلم الشرعي وكيف كان الناس يرمقون أهله ويتنافسون في ذلك وكيف كان أهل العلم يرغبون الناس في هذا العلم الشريف العظيم في أبياته تنسى بلا علي رضي الله عنه يقول الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وارواح مشابهه واعضاء خُلقت فيهم واعضاء فان يكن لهم في اصلهم نسب يفاخرون به الطين والماء ما الفكر الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادل الله وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال عن الافعال ثما وضد كل كل امرئ كل ما كان يجهله والجاهدون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل الحلف وأهل العلم أحياء الناس موتى هذا الميزان عند الصحابة رضي الله عنهم الناس موتى من الأحياء أهل العلم طالبوه ومعلمه والساعي فيه فالناس موتى وعلمي أحيا وهذا مستقل قول النبي صلى الله عليه وسلم من, من حديث أبي موسى لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى ثلاثة أقسام فقسمة الأرض مع الماء النازل من السماء قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعث يالله بيه من الهدى والعلم كمثل أرض أصابتها السماء فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكانت منها طائفة أجادب أمسكت الماء على الناس وستقوا وزرعوا ورعوا وفي رواية والشرين وكانت منها طائفة إنما هي قيعان هذه الميت والعياذ بالله انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل ما بعثني الله فيه من هدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به يقول علي رضي الله عنه تفز بعلم تعيش حيا به أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياؤه الناس موتى وأهل العلم أحياؤه والعلم آداب نذكر بيتين ينسبها اهل العلم الى الشافعي رحمه الله تعالى جمع فيها آداب طالب العلم والامور التي يحتاجها في هذا الطلب قال اقي لم ثنال العلم الا بستة أخي لن تنال العلم إلا بستة أي بستة أمور سأمبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء ذكاء الفطنة وهذا الذكاء يظهر في حرص الطالب على ما ينسعه بأن يبدأ بالأهم ثم المهم يبدأ بالفاضل ثم المفضول أما إذا نعيش الإنسان بالذكاء وتراه يضيع الأصول ويشتغل بالفروع فهذا غبي ليس بذكي وإن نعته الناس بالذكاء إذا رأيته لا يستطيع أن يرتب الأولويات في العلم فهذا غبي وإن حاز في الدنيا أعلى الشهادات والمراضة ولهذا رب رجل يقال عنه غبي من المسلمين يبز الكافرين بكل أنواعهم بل وبأذكيائهم لأنه عرف الله وهذا غاية الذكاء أعظم الذكاء تعرف الله وأن تعبد الله على بصيره لأن الذكي هو الذي يعمل ما قُرب منه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ماذا أراد الله؟ أراد أن نعبده فاشتغل هذا بعبادة الله جل وعلا ذكاء وحرص الذكاء وحده لا يجب فقد يصحبك ذكاؤك في تترة المحفوظات لكن مع عدم الحرص تتفلت عليك هذه المحفورات فلابد أن تكون حريصا أن ترى الله جل وعلا مرسك صدقا وحرصا على ضبط هذا العلم وقلبي. هناك قصة مشهورة عند أهل العلم لسفيان التوري وشعبه هذه القصة تعكس لنا ما كان عليه السلف الصالح من حرص على طلب العلم وتعلم هذا عن الصحابة رضي الله عنهم وأسلافهم وقد قص الله تعالى علينا رحلة موسى عليه الصلاة والسلام إلى الخضر عليه الصلاة والسلام ليقلب العلم لما علم أن هناك من هو أعلم منه ارتحل إليه وهذا ابن كما في الصحيحين يقول لو أعلم أحداً هو أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطيء ارتحلت إليه ورحل جابر في طلب حديث ورحل أحمد إلى اليمن إلى عبد الرزاق ليأخذ حديثا وهذا أمر كان شائع عنده أن يقطع الإنسان أيام وليالي ويتجشم الصعاب ليأخذ حديثا ليس بعجيب أن تجد في تراجب بعض الرواد أنه ارتحل مثلاً من البصرة إلى مكة ليطلب حديثاً هو موجود بالبصرة لكن الإثناد الأعلى بمكة فيدى بلا هذا الإثناد فقط ليعلو إثناده لتقل الأنفس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزداد شرفاً بذلك هكذا كان السلف ولهذا تقرأ سيرة العزة والكرامة والرفعة وعلوق المكان تقرأ هذا في سيرهم وفي تاريخهم أما الآن تقرأ دل وهوان وخوار وضياع وضلال وفساد الدشر في البر والبحر هذا كل حاصل الآن بسبب أن الأمة ضيعت سر عزتها هذا العلم هذا الوحي الكتاب والسنة بهذا تعتز الأمة إذا انتفت حول هذا الأمر الكتاب والسنة رفعها الله جنة وآه ودافع عنها ومكن لها في الأرض أما إذا تركت هذه العلوم واشتغلت في علوم الحياة الدنيا صاروا إلى ما ترون الآن صاروا إلى ما ترون الآن منسقط المتاع إلا من رحم الله وقليل معهم شعبة وصفيان اتفق أن يذهب ليطلب الحديث من الإمام الأعمى سليمان بن مهران سليمان بن مهران الأعمى وكان عزيز الحديث يعني لا يحدث بكل سهولة وهذا كان بسبب تربية الناس على الجد والاجتهاد وعدم ابتدال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر إذا عرفت أنه ما تنال إلا بمشقة تحرص عليه أكثر وفي نفس الوقت تندفع عنه النفوس البطالة النفوس الدنيئة النفوس التي تريد, تريد الرياء وتريد السمعة تريد التكثر أن يحدثني فلان وعندي أحاديث عن فلان ما يريدون هذا يريدون أن يحدثوا الخلص الذين تندفع بهم الأمة بإذن الله جل وعلا فإذا شق الطريق أي أصبح شاقاً النفوس البطارة تقاعس عنه وتنصير أليس كذلك؟ وتظهر النفوس التي عندها همة عظيمة تسلق في هذا السبيل مع وجود المشقة فيه فعندما أتوا عند بابه وطرقوا الباب وعرفوا أنهما يريدان الحديث أطلق وراءهم كلبا يجري فأخذ يجريان في الطريق وأتخيل هذا المنظر الآن الشعباء والسوفيان الثوري كل واحد منهما نعت بأمين المؤمنين في الحديث وفي يدي الكراسة والقلم ويجري في الخرقات وهذا الجري ليس بغريب في الزمان حتى كانوا يقولون إذا رأيت من يجري في الخرقات فهو أحد رجلين إما مجنون أو طالب حديث إما مجنون أو طالب حديث يجري لأنه يصل في الحلقة الفلانية ليدرك الأخرى ويأخذ من شيخ فلان يجري إلى الآخر يخاف أن يفوته المجلس فلان يعلم أنه سيبدأ بعد العصر وما بقي العصر لدقائق ولو مشى ما أدرى فمقدر أن يجري لكي يدرك ذلك المجلس فلما كان من الغد رجع مرة أخرى اليوم لو قلت لرجل يا أخي اذهب ما عندي لك وقت كنت مثلا مشمول أو مهموم أو نزلت بك نازلة هو لا يعرف بها فتكلمت معه بشيء من الكلام الخشن مما هو مقتوى طبيعة النفس البشرية ليس كل الإنسان استطيعا يعني يسيطر على نفسي في كل وقت فإذا تم من لمن يا أخي اذهب يا أخي تعال غدا يا ذهب وألف فيك قصيدة وألف كتابا أو كتابا في مناقب أهل العلم من السلف وفضائح الخلف وتسمع عجائب مثل ذلك رجع السبيان الثوري وشعب مرة أخرى من الغجل فأطلق وراءه الكلب مرة ثانية ومرة ثالثة وهم مصرون كل يوم يأتون ومستعدون للجري فلما كان يوم الأيام أتيا واقترب من الباب وهم مستعدون للجري فما رأوا شيئا وما سمعوا كل من ينبح وراءهم ووجدوا الباب موارا فقال أحد من أقرى لفرصة لم نجد سواها فدفع الباب ودخل على الأعمش وهو في مجلس التحديث فلما رآهما بكى فقالوا ما يبكيك قال مات الذي كان يأمر وفنه على المنكر يقصد الكلف مات الكلف فجلت واخذ من حديثه وانصر هشام بن عمار كذلك قصته مشهورة معروفة في ترجمته باع أبوه منزله ليعطيه العلم ليطلب الحديث على الإمام مالك وكان علم لا يطلب في ذلك الوقت إلا على الإمام مالك على أبي عبد الله فهذا الأب الناصح لابنه باع منزله لو حصل هذا اليوم يكون في محل رفعة عند قوم إن فعل شيئا وإلا إن فعل أخرى فهو محل القذف والسباب والشتائم والقدح والتنقص يعني لو أن إنسان اليوم باع منزله ليعطي ابنه الدراهم ليقلب علم الطب في بريطانيا يعتبرونه هذا يعني غاية التوصية وأب مثالي وكذا وكذا تسمع عجائب من الثناء. لكن لو باع المال ليفرغ ابنه ليطلب علم الكتاب والسنة ويتفرغ يذهب إلى بلدة كذا فيها محدث يطلب منه الحديث ويذهب إلى المكان الغلاني ليأخذ علم القراءات وكذا فقالوا هذا مجنوب فقد عقله كيف يبيع المنزل الذي يسكن فيه لماذا يعني لسان حي هذا الذي عيش هذا هو المقياس دنيا يشاهد أن عمار والده عمار باع منزله وهذا يدل على أن هذا الأمر كان طبيعيا سائدا في ذلك الزمان أن يقترض الأب ليعلم ابنه علم الشريعة أن يبيع منزله أو بعض كيابه ليعلي ابنه الشعب يقول طلبت العلم حتى بعته قصت أمه القصة اللي هذا الان تغسل فيه الملابس تستعمله احتاج فاق ذو فباع بطلب العلم باع والد هشام بن عمار منزله وعطى هشام بن عمار المال وانتقل هشام إلى المدينة ليطلب العلم قال إذا فطب العلم على الإمام مالك فلما جاء في مجلس التحديث والعلم كانت طريقة الإمام مالك أن يقرأ الطالب فإذا أخطأ صوبه وإذا أشكل عليه شيء وجهه فلما جاء الدور على إنشان من عمار قال له اقرأ فقال لا لا انت وكان إنشان من عمار صغيرا لا يحسن أن يعرف ماذا يفعل إنسان في حلقة العلم ونحو ذلك عليه بعض هذه المسائل أو لربما كان في بلده طريقة التعليم مختلفة عن طريقة الإمام مالك بحيث أن العالم هو الذي يحدث والطالب يكتب ويسأل نحو يقول هذا شيء وعلا. من قالوا لا أن تحدثني فقال اقرأ قال لا لا أن فقال ويحث اقرأ فإن أخطأت رددنا عليه قال لا لا لا يا عبد لا أن فقال قم يا أبونام فاجلده خمسة عشر صوفا. فقام فجلده خمسة عشر صوفا طبعا الآن لو حصل يقول إن منكم منفرين والدين يسر وتسمع هذه الكلمات العجيبة لك الإمام مالك كان مؤذبا وكان أبا بقلابه فبعد أن جلد هذا الغلام خمسة عشق صوقا أمام الناس ومن يقول لك هذا إثقاط للطالب وهذا كذا وهذا كذا بكى هشام بن عمار فقال الإمام مالك عجبا طالب حديث ويبكي طالب الحديث معروف لمته عالية جدا مستعد لكل شيء لأنه يعرف نفاسك ما يطلب يطلب شيئا شريفا عظيما لا ينال براحة الأبدان فقال يا أبا عبد الله أنا لا أبكي من الضرب لاحظ يعني هو خرج مهي نفسه لكل شيء يقول لا أبكي من الضرب ولكن أبكي والدي الذي باع منزله وأعطان المال ليطب العلم فكان حظي من العلم الضرب يعني هو يتأثر يتحصر لحالة والده يعني, يعني يرى أنه فشل يعني في نهاية المطاب يعني والده يعني باع منزله ولم يستفد من ابنه فرق له الإمام مالك أثرت هذه الكلمات في الإمام مالك فقال له أبحني فقال لا فقال أبحني يعني حللني سامحني فقال لا فقال فبمن قال بأن تحدثني عن كل سوط حديثة بأن تحدثني عن كل سوط حديثة كان الإمام مالك تحدث بحليل يسير فإذا ظفر بها طالب العلم ظن أنه جمعت له الدنيا بحدافين فحدثه الإمام مالك عن كل سوط حديثة كم حديثا حدثه خمسة عشر غنيمة عظيمة فقال هشام المعمار بعد أن فرغ الإمام مالك من التحديد يا أبا عبد الله اضربني وحدثني ما في الإشكال هكذا كانت الهمة فهذه القصص وأمثاله كثير جدا في سيارة السلف الصالح رحمه الله تبين ما كان عليه السلف من الحرص على هذا العلم وما كان عليهم معرفة قيمة وقدر هذا العلم الذي أصبح في هذا الزمن الأسر الشديد مبتزلا لا بواقية له ولا يقلبه إلا اليسير وأكثر من يقلبه يقلبه على فراغاته وحسب ما يتيسر له يقدم عليه مجريات الحياة الدنيا وعلوم الحياة الدنيا إلا من رحم الله وقليل ماه ذكاء وحرص واجتهاد حرص واجتهاد لا يكفي حرص وحده لا بد أن تجتهد تجتهد في مجاهدة نفسك عن الراحة والدعاة والسقوم تجتهد في مجاهدة نفسك إذ تدعوك إلى الملل والسآمة أو إذ تهول لك الأمر أنك لن تستطيع أن تحقر تجاهدها والله تعالى يقول وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُّلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَاً مُحْسِنُونَ قال وَبُلْغَةٌ لَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاجْتِهَادٌ وَبُلْغَةٌ بُلْغَةٌ ما يتبلغ به الإنسان في طلب علم النفقة لنحو ذلك والأسف الشديد طلاب العلم في هذا الزمان أيتام بالأسف. وهذا حقيقة يا إخوان هو فرح, هو فرح حقيقة يا إخوان عن مقترفة أيديه لما صارت الهمة مصروفة إلى علوم الحياة الدنيا وجدنا من ينفر على طلاب الحياة الدنيا يعني الآن لو قام إنسان وقال أنا ولدي ما دخل المدرسة وباقي و... عليه مئة ألف لتسجيله وعشرات يدفعون وهذه مأساة, مأساة عظيمة يدخل المدرسة مشكلة كبيرة هذه والله المستعد لكن لو قام طالب علم أو لم يقم حس أحد المنفقين على فلان فإن فلان ينفع الله جل وعلا به ويرجى منه خير لهذه الأمة فجل سلفت يمينا وشمالا يضرب أخماس بأشداد وهذا كل بسبب أن الأمة عظمت علم الحياة الدنو فصارت النفق في ذلك ويسر محببا إلى النفوس في زمان السلف لا كلام مختلف كان معظم علم الشريعة ولكن ينفقون على طلاب العلم عبد الله المبارك كان تاجرا أغناه الله عز وجل يقول والله ما في همة إلا المال ولكن أنفقوا على فلان وفلان وفلان من طلاب العلم الكبار في زمانه يقول فإن لو تركنا هؤلاء إلى دنياهم يعني انشغلوا لتحصيل متاع أبنائهم وأرزاق ونحو ذلك قال خسئوا أنفسهم وخسرتهم الأمة لاحظ هذه النظرة القوية الكبيرة من الدنيا المبارك وأمثاله كثير بذلك الزمان وصحبة أستاذ صحبة أستاذ أني مسألة مهمة مسألة الملازمة بالشيخ مسألة مهمة جدا الملازمة تكسب الإنسان صفات محمودة جعلها الله تعالى في أهل العلم هم يتفاوتهم في ذلك فكل واحد من أهل العلم عنده الصفات إما في سمته أو في أسلوب دلقائه أو في سعة علمه أو في كذا أو في كذا أنت تستفيد من ذلك وهذا لا يتأثى بالقفص تأتي مرة وتغيب مرات تخبر عام وتغيب أعوام لا هذا تستفيد من صحبة الأستاذ من صحبة الأستاذ ولهذا كلما كذرت الشيوخ كلما كذروا شيوخ الإنسان كلما اتسعت صفاته الحميدة فيأخذ من الشيخ فلان كذا ومن الشيخ فلان كذا ومن الشيخ فلان كذا فتجتمع فيه إخصال حميدة جدا بصحبة هذا الأستاذ وصحبة الأستاذ وطول زمان طول زمان سعب صدر حلم وصبر على هذا العلم قيل الإمام أحمد متى هذا السؤال سؤال له وهو إمام وهو إمام يطلب العلم إلى متى قال من محبرة إلى المطورة من المخضرة إلى المخضرة وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ من أشرف ما تعبد الله عز وجل به طلب هذا العلم الشريف وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن قازي من الضريق عن الأعمى السليمان بن مهران عن أبي صالح لكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فالأنساب والأحساب والأموال والرياسات لا تنفع الإنسان إن كان بطالا عاطلا عن علم محمد عليه الصلاة والسلام الثانية العمل به العمل بهذا العلم العلم يا إخوان ليس غاية في ذاته إنما هو وسيل إلى شيء أجل وأشرح وهو العمل بهذا العلم وإلا فقد قال الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حماري يحملوا السور وضرب الله تعالى مثلا ببلعام ابن أحد علماء بني إسرائيل لكنه طير علمه مطيئة للحياة الدنيا نسو الله العافية والسلام وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي آتِيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ من مِنْهِ فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ قِيل فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ أي اتبعَ الشَّيْطَان والشيطان عدو مبين ويدعو حزبه أن يكون من أصحاب السعيف وقيل فأتبعه الشيطان أي من غيه وضلاله هذا البلعام صلى الله عليه وسلم صار الشيطان تابعا له صار الشيطان تابعا له فصار هو معلم للشيطان فصار معلما للشيطان كما قال قال إما كنت من جند إبليس فارتقى بيدهر حتى صار إبليس من جنده فإن يموت قبل قلت أحسن بعده فسق ليس يحسنها بعد. ولو شئنا لرفعناه بها اللهم ارفعنا بآيات ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هذه حالته مع الدنيا كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهى أو تتركه يله. أي هو دائما يطلب الدنيا يلهى طوراءه يفرق في كل شيء لأجلها حتى وإن كان ذلك الشيء هو الدين والعلم والإيمان كما في حيث بريرة البخاري تعس عبد الزنار تعس عبد الزران تعس وانتكت وإذا شيك فلانتكش إن أعطي أرضي ولم يعقى سكت هذه حالة رضية والعياذة دائماً لهاته وعلى الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا كما في حديثة بريرا في مصر إن تحمل عليه يلهز أي إن تلاحقه وتجري وراءه أو تحمل عليه بحجر أو نحو ذلك يجري ويلهز وإن تركته يقف ويلهز فهو دائماً يلهز إن تحمل عليه يلهز أو تتركه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا في القصص لعلهم يتفكرون ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون إذن العمل به العمل بهذا العلم يا أيها الذين آملوا لما تقولون ما لا إذن الله جلو عليه ذنب الإنسان الذي يقول شيئا ويعمل بخلافه وظفته ولياء ذلك صحيحين في قصه في الرجل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم في جهنم وقد اندلقت امعاؤه اندلقت امعاؤه فاقد يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فولي عليه اهل النار قلاه الم تكن تخبرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال بلا ولكني كنت امره بالمعروف ولا اتيه صلى الله عليه وسلم وكنت انهاكم عن المنكر واتيه صلى الله عليه وسلم هذا يعذب في النار والحياذ بالله نسأل الله العافية والسلام وفي حديث برير في مسلم في قصة في الشام في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأول من يدخل النار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف من أشراف العباد عند الناس من أشراف الناس من رؤوس الناس رجل أتاه الله علم ورجل أتاه الله مالا فهو يمكن ورجل قاتل حتى قتل الآن هذا هو العالم وهذا هو المنفق المتصدق الكريم وهذا هو المجاهد أليس كذلك؟ هؤلاء يشراب الناس فيأتي الله جل وعلا بهم فيعرفهم الله جل وعلا النعم فيعرفون فيقول عد ما أنا فيها فيقول يا رب تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمت فيقول كذبت فيقول كذبت إنما فعلت لنقال قارق وعالم فتلقيه والآخر يقول يقول لو كذبت فيقول إنما فعلت لي قال جواز وكريم فقد قيل والثالث يقول يقول لو يقول فإنما فعلت يقال قال شجاع وجريم فيسحبون إلى النار والعياذ وفي الأرض خالبي مسلم أول من سعر بهم النار يهدوا قيامه وذكاره هذا كله بسبب طلب العلم للتكثر للدنيا طلب العلم للتشهيد لا طلب العلم للتعلم ورفع الجهل عن النفس والعمل بهذا العلم هناك العلم, العلم ثقافة يجمع معلومات يبز بها الأقرام ينال بها وظائف ينال بها مراتب في الحياة الدنيا والعياذ بالله لا يعمل بهذا العلم الشريف العظيم والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا يقول جل وعلا ونشيط والمؤمنون والمؤمنات طيب آية البقرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا أزجع قال وعملوا آمنوا وعملوا وعمل هذا كذب قرآن إمام مع العمل إخلاص ومتابعة يقول علي رضي الله عنه هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل أتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل إذا لابد أن نراجع أنفسنا مع هذا العلم الذي تعلمنا من جميل ما ينقل عن سفيان الثوري يقول ما عرضت نفسي على كتاب الله إلا وجدتني مكذبا لاحظ كيف كانوا حاسبون أنفسهم؟ فليسان علينا ان يكون محاسبا لنفسه اليوم لانه سيحاسب غدا وسيسال كما في حديث علي بن الصالحي قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وسيكلمه الله تبارك وتعالى خطابا بدون ترجمان فمن ينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا ما قدم فاتقوا النار ولو بشقي تموت راجئ كتاب الله تجد أن الله تعالى قال في الصفات والله يحبه أليس كذلك؟ هذه الصفات يحبها الله راجئ كتاب الله انظر ماذا يحب الله عز وجل ثم انظر ماذا أن تفاعل في هذه المحبوبات والله تعالى ناهنا عن اشياء في كتاب العزيز انظر ماذا صنعت معنا وانظر الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو العمل يا اخوان هذا هو العمل بهذا العهد ولهذا كان بعضهم يقول رب قارئ في القران والقران هو العهد ورب قارئ في أو او رب قارئ لعنته في القران يقرأ مثلا قول الله تعالى الا لعنه الله على الظالمين وهو من الظالمين هو طاغوت يدعو الناس الى عباده نفسه او هو طاغوت يشرع للناس من دون الله عز وجل ويقرأ القران الا لعنه الله على الظالمين فيقرأ لعنه نفسه بنفسه والعياذ الثالثة الدعوة إليه الدعوة إلى الأمرين إلى العلم والعمل بهم تدعو الناس وقبل الناس تدعو نفسك الدعوة تبدأ بها بنفسك يا أخي أنا أدعو نفسي إلى العلم ومزيد منه وفي كل يوم محدث نفسي أنني سأزداد علما بجهدي سأزداد علما بجهدي فأنت في كل يوم تقف على مسألة جديدة تعرف أنك كنت تجهل ففي كل يوم تزداد علما بجاهلك ثم تدعو نفسك العمل بهذا العلم وهذه الدعوة تتوقف على طبيعة هذا العلم والعمل به فقد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا فلا تزاهد نفسك بالخير فإنك لا تذري أي حسنة يغفر لك بها كما أنك لا تذري أي سيئة يوبط بك ويها والعياب والله والتقسيمات الفقهية الموجودة الآن حقيقة وإن, كان وإن كنا نقطع عما الذين وضعوها ما خطر بباله ترقيق مسائل الشريعة مستحب وواجب ومفروب ولهذا كان السلف الصحابة رضي الله عنه كانت رهما وصروفة إلى العمل بالدين بغض النظر عن هذا واجب أو هذا فريضة أو هذه سنة أمر الله تعالى به نعم اعمل. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فقذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أما الآن فهذه التقسيمات الفقهية للأسف الشديد صار يستعملها بعض الناس وبسبب بعض الفقهاء كذلك في ترقيق مسائل الدين فيقول لك يا أخي سنة, سنة في النهاية سنة طيب سنة يعني طيب من سنها سنها الله لك وأمر بها رسولك عليه الصلاة والسلام وحتك عليها رسولك صلى الله عليه وسلم يعني هذا الأمر يحبه الله ليس عليه لما تعمل به؟ فتقول للإنسان يا أخي اتخذ سترة يقول يا أخي سنة سنة طي ما معنى سنة سنة تترة ولا سنة يعمل بها أين الحرص على العمل بشرع الله عز وجل هل تفهمت أن حصلت أحدثت ترقيقا في زمان الصحابة رضي الله عنهم فلا ولأذا لما سهل آنس رضي الله عنه عن إقامة المرأة لنفسها في الصلاة هذه مسألة عند أهل العلم مشهورة تقيم المرأة في الصلاة لنفسها أم لا ماذا كان الجواب يقول أأنا أنهى عن ذكر الله لاحظ الجواب كيف ما جعلت يقول لا ننظر هو هو واجب هو مستحب ما هي الصوارف وكذا نبى على شيء مهم جدا أن هذا الفعل أصلا مشروع في أصله مشروع لمن قام إلى الصلاة المكتوبة ليس كذلك وهو ذكر لله عز وجل فقال أأنا أنهى عن ذكر الله يعني جاءها تقيم دعها تقيم يعني لا ترقق المسألة هو واجب أم مستحب لأنك إذا قلت لها مستحب سوف تتكأثن في القيام به وذريعتها بذلك أنها لن تآقد بذلك ومضرة المسألة بعد قليل لا تقيم فهو يريد أن يصرف الأسائل إلى مسألة أهم من قضية هذا واجب أم هو مستحب أن الأصل عمل بذلك لقد كان في رسول الله عسوة حسن قال صلوا كما رأيتموني وصلك عبد البقاء المحديد في مالك والحويت فهو صلى بالإقامة أليس كذلك فيقتدي به الرجال والنساء والصرار والكبار كل من خطب بالصلاة يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أأنا أنهى عن الله دعها تقيم الصلاة فمثل هذه الأمور يا أخوان لا بد من التنبيه والتنبه لها عندما تتكلم في قضية وتقول أن سنة ينبغي في مثل هذا الزمان أن ترغب في السنة لأن كثير من من يسمع أنها سنة يتبادل الذهن بمعطيات الواقع أي دعها عمر رضي الله عنه والخبر في المصنة وسنده صحيح رأى رجلا يصلي إلى غير سترة دخل في الصلاة فأقده بيده حتى قامه إلى شارية لاحق قام أمر وأخذ بيديه حتى قدمه للعموم إلى ساره يخلق لقاء تاخذ سترة هذا التنبيه يا إخوان لتبغيث في عمل بدين الله جنة وعلا سنة وواجبا وفرضا يتنافس الإنسان في تحصيل هذه الخيرات إذن الدعوة إليها الدعوة إلى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه وهذه الدعوة لها ضوابط أولها العلم ما تدعو إليه بعضهم يسمي هذه الضوابط البصيرة سميها البصيرة يقول هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة يقول هذه البصيرة تتمثل في هذه الضوابط التي نجدها في كتاب الله ورسولة رسوله صلى الله عليه وسلم العلم بما تدعو إليه فلا تدعو إلى ما تجهله لأنك تكون داعيا إلى هواك ورأيك شيء ولم تمر بهذا أبداً ولا تدعو إلى الظنون والتخرصات لأن الله تعالناها عن اتباع الظن لابد أن تعلم أن هذا الشيء لتدعو إليه من دين النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين وثبت في ذلك البرهان والدليل فتدعو إليه الثانية الرفق فيما تدعو إليه والرفق هو أن تنظر ما هو الأرفق بالمدعو ما هو الأرفق بالمدعو وبحال الدعوة والأمة هذه ثلاثة أمور لابد أن تكون مستصحبة في قضية الرفق تنظر في المدعو ووضع الحالة الدعوية وحالة الأمة مع هذا الشئ الذي تدعو إليه ويدخل في الدعوة إليه أصاد الأمر مروف النهي عن الموت والرفق يكون شدة ويكون لينا لأن كثير من الناس يظن أن الرفق هو اللين هذا ليس بصحيح الرفق تارت أن يكون شدة وتارت أن يكون لينا وإن كان أكثر من أهل العلم يرى أن الأصل في الرفق اللين وليس اللين هو الرفق واضح بمعنى أن ليس كل رفق لينا فقول له قولاً ليلاً لعله يتذكره أو يخشى وآخرون منازعون في أن يكون الأصل في الرفق هو الليل لوجود أعاديث أقرى تدل على خلاف ذلك تحديد بن عباس في قصة الرجل الذي اتقد خاتماً من ذهب فأقده النبي صلى الله عليه وسلم من يده جبد الخاتم من يده ورماه في الأرض والنبي معه أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيجعلها في يده طيب هذا شدة أم لهم شدة لكن المقام يحتاج لذلك إذا نستطيع أن نقول أن الأصل في الرفق أن تنظر ما يحتاجه المقام ما يحتاجه المقام بنظرة العالم بما يدعو إليه وواقع المدعو وحالة الأم يعني ما تصل مثل تخروصات يجهل, يجهل كثير من الأمور ولا يحسنها يقول لا أنا أرى أن الشدة هنا هي الرفق نقول أن تقديرات لا تكون هكذا جزافة إنما تكون عن علم, عن علم وبصير فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق وبيّن للأمة حرمة الذهب على الرجال فلو أنه راع مشاعر هذا الرجل اعتبرنه أمام أصحابه والموقف يكون في عليه فقال لعلي أرسلوا إليه بعض الحاضرين مع النبي صلى الله عليه وسلم سينصرفون ماذا سيقولون رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد الرجل خاتما من ذهب ولم يمكن عليه وهذا يدل على أن الأمر نزل فيه تخطير فبدل التحرير صار عن كرار. قد يقع مثل هذا. ليس كذلك طيب لو أنه لم ينكر بشدة عليه الصلاة والسلام لتواهم آخرون كذلك أن الأمر ليس بذاك الشديد فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نظر إلى مصلحة الأمة مع أنه هذا الإنسان من الصحابة رضي الله عنه عنهم شيء أليس كذلك؟ لكن المصلحة أكبر من ذلك فجبد الخاتم بقوة ورماه في الأرض. بعد هذه الحادثة هل يتوصف انسان بعد ذلك أنه يمكن أن يترخص في خاتم الذهب الرجال أبداً ما يقع هذا ظفل حتى قل للرجل بعدها خذ الخاتم بيعه وانتفع بثمنه قال والله لا أأخذ شيئاً ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاحظ رمام جاء الإنسان أو يسلق عندما يسبق الإنسان المسلك الشرعي الصحيح في المقام الصحيح والمكان السليم يهدى حتى المنكر عليه لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وتبين له أن هذا المقام يحتاج إلى مثل هذا الموقف فهذا الموقف الصحيح في هذا المقام فاهتدى به الناس واهتدى به حتى هذا تأثر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه زهد في ثمن الخاتم أباء ليأخذ قصة الأعراب الذي بال في راحية من المسجد سعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه قال لي مع أن الصحابة زجرون قال لا تزرموه لأنه لو أزرموه تشتت البول في المسجد وانتشرت النجاسة وأصبح لا ندري أين ذقع النجاسة ثم يتضرر هذا في قصة نفسه يحصل له حب سبول ونحو ذلك هو أعرابي لا يعرف كثير من مسائل الشريعة ربما يتضرر من جهة الشيطان يبغضه في ذلك أي في الدين ونحو ذلك وتعرفون أن هناك بعض الأعراب نعتهم الله جل وعلا في كتابه العزيز كما في سورة التولى وهذا الذي حصل فعلا أنه كان يجهل هذا الحق ولهذا جاء في بعض دعوات في غير الصحيحين قال يا رسول الله والله ما برنته إلا صعيدا أفيحا من الصعودات فقلت فيه مساجد الصحابة مساجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بأحوان هذه منمخ ومرتبون حلق. لا ما استسابج يتذكر بالله والدار الآخر فوجد ما كان مفتوحا منبسطا فيه رمل وحجارة كان هذه عادة في البادية هو إذا حبسوا البول جلسوا باب وتعلمون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن البول لا يستلزم فيه البعد عن الناس فقط أن لا يروا عورته أن لا يروا عورته كما في حديث حديثة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بال انتهي للسباطة في قوم فبال قائما وقال له أذنه حتى قام عند عقبيه يعني ساتر يعني ساتر له عطاه ظهره وتبول النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الغائف كان يبعد المذهب عليه الصلاة وعلى فهذا الأعراب تصرف بطبيعة حالة التي يعيش بها في البادئة فجلس هذا فالموقف هنا يحتاج إلى ماذا إلى الرفق والرفق نائش الليلة في قصة عائشة في قصتها مع بريرة في اشتراط أهلها الولاء لهم والولاء لحمة كنحمة النسب تلحق الميراتة بالمعتقي إذا, إذا لم يوجد للمعتقي وارثاً اشترطوا لهم الأولاء فسعلت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له فقالت فقال تلك فقال لها اشترقوا له, له الأولاع هذا له لا قيمة له مهما يكون من شروط وتعاهدات وموافير وقال وقال اكتب والسنة باري باطل له لا قيمة له. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم من بر فقال ما بالو أقوامهم يشترقون الشروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليست في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط شدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمة على كل إذا نقلص أن الرفض يكون شدة ويكون لينا ولذا قال سبحانه وتعالى كن عالما فيما تأمر عالما فيما تنهى رفيقا فيما تأمر رفيقا فيما تنهى المرتبة الثالثة أو الأمر الثالث أو الضابط الثالث التدرج بالدعوة بترتيب الأولويات تبدأ بالتوحيد قبل كل شيء إذا وجدت رجلاً لا يصلي وهو في نفس الوقت يسمع الأغاني وأنت تعمل منه هذه الحالة فإلى أيهما تدعو الآن إلى الصلاة الرصد يعث في اقوال في جناوه واحد وهدو وفي شرك اكبر بداوا بماذا الشرك الاكبر ولقد بعثنا بكل امه الرسوله ان يحمدوا الله ويتنبروا طاب بعد ذلك جاءت الشرائع في تحريم هذه المنكرات والضلال رجر يشرب الدخان و يسوف الصعود ويقوم في الأضوحة بأيهما تبدأ الشرك بالله عز وجل تنهاه عن الشرك أولا دعك من قضية الدخان الآن هناك شيء أعظم وأشد وبلاء أكبر تبدأ بالأهم ثم المهم التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل وأهم المهمات وأكدوا الدعوة إلى التوفير اما الان فالامر مختل والميزان فاسد المهم تاليف القلوب وجمعها وحده الصبر ولو على الشيخ بالله عز وجل يقول دون ضرب للفتنه ضرب للفتنه أي فتنة هذه ول هناك فتنه اكبر من الشيخ بالله عز وجل تحدث ادراها والبعد الرسل عليه الصلاة والله وسلامه إلا لتمييز الحق من الباطل ورفع منار التوحيد وهجم الشرك لكن الأسر الشريط الموازين مقلوبة منكوسة الآن في حديث معاذ الصحيحين في معثي صلى الله عليه وسلم معاذا يليمن قال فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك لذلك تجابوا قبل التوحيد عملوا به وهذا دعاء أن الرسل يكلمون ناس أول شيء بماذا بالتوحيد وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لدينا مَكِينٌ أَمِينٌ كلمهُ بماذا؟ بالتوحيش ما كلمهُ بالأحوال الإحصادية وما كلمهُ بقولة التي رآها إنما كلمهُ بالتوحيش فلما قبل الملك وأبعن فولَّ له عملاً قال اجعلني على خزائل الأرض إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فما دخل السجن عليه الصلاة والسلام إلا للتوحيش إن يتركم الا تقول لا يؤمنون بالله وهم بالآخرتهم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 أبعد هذا كله يقول إنسان أن هناك نبي من أنبياء الله يبعثه الله جل وعلا ليدعو الناس إلى إقامة دنياهم وتضيع دينهم كيف يقال هذا في كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف ابن, ابن عقوب ابن إسحاء ابن إبراهيم الخليم عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء أفضل وعلى وهذه زلة كبيرة وخطيرة حقيقة وقعت في ببعض أهل العلم ولكنهم يدورون على الأجل والأجرين كما في حديث عبدالله عنه وعصف الصحيحين إذا اجتاد الحاكم فأصاف له أجران وإذا اجتاد فأقف له أجنوح كيف يقول قائل أن يوسف عليه الصلاة والسلام تولى لنقل الآن بمعطياتنا يا شيخون نجد في الاتصال أو المالية لطاغوتهم يحكوا بغير شرع الله عز وجل هذا باطل هذا الزلالة عن الإنسان لم يستبصر فيه حقيقة هذا المظل نقف عند هذا ونكمل الضوابط في الدرس القادم إن شاء الله من اشترطا إذا اشترطت المخطوبة على من يريد التزوجها أن لا يتزوج عليها الراجع في هذه المسألة عندي والله أعلم أن هذا الشرط له لا قيمة له لأنه مخالف لكتاب الله وسنة الرسول الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء يسأل يقول ما يقول لا كل غرفة الواجف عليها أن أوقفهم من النوم عند الصلاة نعم يجب عليك وهذا من إن كان المنكر يجب عليك وإن لم تفعل تأتم وإن أبوا الصلاة وعرفت أنهم تارفين للصلاة لا تجالسهم السلام ورحمة الله وبركاته يسأل عن سوء الحفظ من عمل فيه التكرار والاستغفار بعد دعاء الواحد القهارة وتكرر وتستغفر وتستعين بالله جل وعلا وتلح عليه بالدعاء والله أعلم